اثنان، استمع للعبارات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور. سيكون الجو مثلجاً غداً، سيكون الجو ضبابياً غدا ستكون درجة الحرارة سبع عشرة تحت الصفر غدا يسقط الثلج في فصل الشتاء، تلعب البنات فوق الثلج، يصنع الأطفال، رجل ثلج في الحديقة أشعر بالبرد أتزلج على الثلج